فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فإما ترين من البشر فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ فأتت بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا نَرْجِمُ لَقَدْ جِئْتِ فِي شَيْءٍ فَرِيٍّ قَالُوا يَا نَرْجِمُ لَقَدْ جِئْتِ فِي شَيْءٍ فَرِيٍّ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ أمك بغيا يا أستهارون ما كان أبوك رأسك وما كانت أمك بغيا فأشارت, فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قالوا كيف نتلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والذكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والذكاة وذرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا وذرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الذي فيه ما كان لله ان يتخذ من ولد ما كان خافئا ان يتخذ من ولد سبحانه سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول لهكم فيكون اذا قضى فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا ثَلَاثَ الْأَحْزَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ فَاحْتَمَسَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ